إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت تغدو أن الكتاب إلا رحمة من ربك وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين فلا نَبِيٌّ رَّلِكَ كَافِرِينَ وَلَا يَصُدُّكَ عَن آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَلَا يَصُدُّكَ عَن آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ لا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ لا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر وَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ سد النَّاسُأَ يْرقُ أَن, أن يقُد آممَ وَهُم لا يُفتَون حَدًا الناسُ أن أن لا يُفْتَنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ هَذَا يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ الَّذِينَ قَضَوْا وَيَعْلَمُ أَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَحْمَدُونَ السَّيِّئَاتِ أَن ساء ما يحكمون ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لا ات من كان يرجو لقاء الله فإنه اجلهم باذلات وهو السميع العليم وهو السميع العليم ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين إن الله لغشي عن العالمين